وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه الموسم على القبائل كلما جاء إلى قبائلتنا رضا إلى عليهم الدعوة جاءهم إلى الله تعالى إلى الإسلام إلى التوسيل وأخبرهم بأنه نبي الله إليه ذكروا أن أبا لهب كان يمسي وراءه ويقول لا تسمعوا له لأنه كذب ولما جاء إلى الانصار وعرض عليهم جعوة وأنه نبي عرفوا صدقه وذلك لأن اليهود في المدينة يهجدونهم جائما يقول إنه سيخرج إلى هذا الزمان نبيا نقاتلكم معه ونقتلكم قاتل آد فلما جاءهم عرفوا صفته وقالوا هذا هو النبي الذي تخوفكم به اليهود فاسبطوهم وكان اليهود يظنون أنه يبعث منهم ولما بعد من غيرهم فاسدوه قال تعالى نفسد الناس لما تعلم الله فضله فلما بايعوه اخذ عليهم اهدا انه اذا هاجر اليهم ان يمنعوه مما يمنع منه ابناءهم فقبلوا ذلك والتزموا ان يمنعوا ولما عزم على الهجره التي هي ذهبوا من مكه الى المدينه وكان اهل مكه قد أزموا على ان يقتلوه وقالوا ان نقدر على ان ناخذ من كل قبيله شابا شجاء فنعطيه سعيدا بالتارا ويضرب محمدا بغضه واحده فيقتلوه في واذا قتلوه تفرقت هديه تفرقت يومه هذه جميع القبائل ولا اظن بني هاشم يقاتلون جميع قبائل كويس بل يرضون بالدياه وتسمى الدياه العقل فجمع اولئك الشباب عددهم كثير بعدد قبائل كويس ومعهم سيئه قويه وجلسوا ينتظرون خروجه ليقتلوه فأن الله أبصارهم وخرج عليهم ولم ينظروا وجعل ياخذ ترابا ويحثه على رؤوس على أمائنه وخرج وذلك قول الله تعالى وجعلنا من بعيد ايديهم شادا ومن قبلهم شادا فهم لا يبصرون ولما جاءه رجل بعده قالوا اين محمد قال خرج قبل وان ابصرت الله يهت على رؤوسكم فنظر وعدا على رؤوسهم هذا التراب الذي حذاه على رؤوسهم فلما عزم على الهجره كان عند ابيبه رضي الله عنه راحلتان كان قد اعدهما لهذا السفر فلما عزم على هذا السفر اعطاهما غلامه واسمه ميسره اسمه امر ابنه خيره ولما اخذ الراحلتين ذهب بمهر الضر على فعي وأدعوه بعد ثلاث فخرج صل الله عليه وسلم هو ابو بكر وصعد ذلك الجبل الذي في جنوب مكة ويسمى جبل فور ودخل في ذلك الغار الذي في أهل عرق. ولما دخل المشركون وقالوا من اتى به ابلهم ياتوا من الابل اذا اعناهم الله وقفوا على الغرب ولما وقفوا عليه يقول أبو بكر لو, لو نظر احدهم الى موضع قدميه الا ابصرنا اذا قال صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تهذن ان الله معنا وبعد ثلاث نزل وجاءهما ابن باهره باسلك الراحلتين وذهب معهما برجل يدلهم الطريق عبد الله بن اريك النيتي وكان مع ذلك سافرا في ذلك الوقت ولا يدرى هل اسلم ام لا استقرب المدينه ماتت بها عشر سنين بلا خلاف وبعد العشر اختار الله تعالى جواره له اتوفي صلى الله عليه وسلم وله من العمر ثلاث وستون أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبي رسول هناك من يقول إنه توفي و له خمس نساء و هو ستون و كلب هو آخر كما في عهده عائشة في الصحيح توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الظهر لثنتي عشره ليلة خلت من شاهد الربيع الأول بعد مضي ثلاثة سنتين وقيل وكير لليلتين خلتا منه وقيل الاستهلال شهر ربيع الأول قال الألم عنه صلى الله عليه وسلم أشوف في سنة عشر إلى الهجرة اتفقوا على أنه بشاهر ربيع الأول اتفقوا على أن يوم الاثنين يوم الهاتف أما تحديد التاريخ اليوم اذا وقع فيه خلال فقيل اول يوم وقيل في الثاني وقيل في الثاني وقيل الثاني عشر فالمشهور عنده اليوم الثاني عشر وقيل غير ذلك اما اجرنا فانه دهن <أدوحين> ليلة الأربعة أي بقي يوم الاثنين ويوم الثلاثاء حتى غابت الشمس دهن <أدوحين> ليلة الأربعة وقيل إلى ليلة الثلاثة الراجح أنه دهن ليلة الأربعة يعني أنه أباد موته صلى الله عليه وسلم متى ذنه ويومين كانت مدة إلة مرض إثنى عشر يوم وكيل أربعة عشر يوم هي قليل يعني المدة لا بد من تغسيله ولو كان طاهرا ذكر أنهم لما أرادوا أن يطهروا أي غسلوا توقفوا لذلك فقالت أرهم لا تغسلوا أصاحبهم صائحهم وقالوا لا تغسلوا فانه طاهر المطهر ولكن ترجع عندهم أن يغسلوه، إذا غسلوه بثيابه التي كانت عليه يصبون الماء تحتها ويبلكونه إلى أن أمموه بالغسل ابي غسل جسده غسله علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعمرو العباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وقوسان بن العباس العباس معه اثنان من ولده واسامه بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكران مولاه ايضا خبرهم اوس بن خولي الانصاري لما انتهوا من ترشيله كفنوا هذه هي ابن امير سحوريه من كرسيس ليس فيها امانه ولا قميص كان عليه عندما غسلوه لداء نعزار غسلوه موقهما وقيل عليه قميص وهكذا غسلوه ولما غسلوه ونشفوه وضعوه على تلك الأكفال أليض الآن هو صلى الله عليه وسلم قد امر بذلك ثبت أنه, أنه قال الرسول من البياض فانها من خير ثيابكم في وكبتنوا فيها موتاكم اذا كانوا جميع الموتى ذكرون اناثا ابي البياض اختاروا له ثلاثه قطع وبسطوها على الارض عندهم فوق الاخرى ولما انتهوا من ترسيله وضعوه عليها على السلامه فردوا الطرف العليا التي تل جسدها. أرد طرفها إلى جسده أطر أرد طرها إلى جسده اثكرت إلى صدرها مهار. أرد الطرف الثاني فسترت الصدر كله فكانت كان هذا كذا ورأى بالثاني في كذلك السحور يقول بلدهم باليمن كانوا يصنعون فيها هذه الثياب التي من القطن الكرسي في القطن حضرهم على التغشيل اوس ابن كولي الانصاري ولم يكن يغسل معهم ولكن حضرهم ليغسل إذا انتهوا أو نحو ذلك أبادنا أكف صلى عليه المسلمون قالوا لا بد أن نصلي عليه ولو كان مغفرا الله فكانوا يصلون عليه أفوعدا أو الجماعات يدخل اثناني فيصليان ويخرجاني يبصر ثلاثه ما يصلون يخرجون استمروا على ذلك يمكن انهم استمروا عليه اكثر من عشر ساعات او عشرين او نحو ذلك ولما صلوا اليه ما بقي الا دفنوا فحفروا له بمكانه الذي هو فيه في بيت عائشه اي أنه, انه صلى الله عليه وسلم قال ان كل نبي يدهن حيث يموت اي يدهن في مكانه الذي خرجت فيه روحه فلما جاءهم هذا الحديث حفروا له ببيت عائشه ودفنوه الذي دخل قبره العباس وعلي والفضل وقسم وشكران أبنسك إذا شكران هذا أهد مواليه والأربعة عمه وأولاده عمه الأباس وأبناء عمه الفضل بن العباس وقسم بن العباس وعلي بن أبي طالب أقبت عليه سبع, هش... سبع الأبنات اختار الله تعالى له أن يذهب أدفن في المرضى الذي توصى الله عز وجل فيه وهو بيت عائشة حول ثماشة وخفر له وألحج في بيت الذي كان فيه بيت عائشة اختار الله تعالى له الله كانوا في المدينة فكان فيها رجلان احدهما اذا حضر الكبر ايشق في وسطه شقا والثاني إذا حضره جعل في قبلته لحدا اذا قال سوف نغسل الاثنين ايهما جاءكم اعمقا اثا فجاءهم الذي يلحد فقالوا اختارك الله لنا أنر إذا عندك سامر عملك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد ولا حدث وضع على قبر تسأل بنات بعدنا ناس أبو بكر رضي الله عنه قالت آيسة ورئي أي الجانب النبي صلى الله عليه وسلم في بعثي. هذين أبو بكر إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم ولما ما تعمر رضي الله عنه وكان قتل مغلوما يكاتله يكاتله نجوسيا يقال له أبو لؤلؤه طلب من عائشة أن تعزن أن يلتن من أصاحبه فان لم تدعها في حجره عائشه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ولما دعها قال علي رضي الله عنه اني اذا كنت اظن ذلك يعني انهما يجمعان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يقول اذهبت انا وابو بكر وأمر دخلت أنا وأبو بكر وعمر خرجت أنا وأبو بكر وعمر يكثر لسرهم فكان له في وزيرين في حياته كان وزيرين له وبعد مما كان رجيعين له هذا مما خص الله تعالى به اولاده أولاده انه إنه له ان خديجة ثمانية أربعة بنين واربع بنات ولكن المؤلف لم يرجع الا اثنين واربع بنات يقول ولد له صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثه القاسم وبه كان يقنع ولد ابنته قبل نموتي ومات بها وابن سنتين فقال قتاده عاش نشا كانت كنيته ابو القاسم قبل الوحي وبعده وقد اختلف هل يجوز ان يكن غيره بهذه الكنيات اظهروا الى ان رسول الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فانما بعثت قاسما اقسموا بينكم ولكن قد فجر عن الصحابه كثيرا وعن التابعين ومن بعدهم أنهم تكنوا بأبي القاسم وأقرب أقربهم, أقربهم محمد ابن قاسم ابن محمد بن أبي بكر إذا إن هو القاسم أبي قاسم كان في حياته ولا خلاف أنه مات صغيرا وسواء كان كانت النشأ أو لا كوله عيش قتاده حتى التنشأ. أبد يكون له سنة ثانية يمسس الثاني عبد الله ويسمى الطيب الطاهر أي لأنه عز في الإسلام وقيل ان الطيب الطاهر غيره والصحيح الأول الذين قالوا إن أولادهم خديدة أربعة قالوا الكاسم وعبد الله والطيب والطاهر والذين قالوا ولدان قالوا إن عبد الله يوصف كان عبد الله الطيب عبد الله الطاهر فكان له ثلاثة أسماء عبد الله الطيب الطاهر وكان هذا هو الأقرب وذلك لأنه عندما تزوج خديقة كان عمرها نحو أربعين سنة يعني قد أسمت وإذا كنا تحققنا أنها ولدت اربع بنات وولدين سته فهؤلاء الستة على الأكل يمكن انهم تتابعوا كل واحد في سنة فمعنا ذلك انهم غلدوا ان إلى سنة ست وأربعين فهذه غاية ما ينطبع عنه حمل المرأة ويمكن أن كل واحد منهم له سنتان فتكونوا إذا قادت على الستين ويتلد فإن كان ذلك نادرة الثالث من أولاده إبراهيم ولد في المدينة ومات بها السنة عشر وهو ابن سبعة عشر شهرا أو ثمانية أشر يعني مات قبل أن يفطن ولذلك ابي صحيح البخاري لما توفي إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة وأمه مارية الكبطية أمت المملكة للنبي صلى الله عليه وسلم واقي ابهر ملك فكانت ولد فهناك من يقول انه كان له ولد قديم من اسمه عبد العزة. وهذا ليس الله عز وجل من ذلك وعاده اي عبد لغير الله ان يسوي اسمي من ابنائه عبدا لغير الله اما البنات فمن أنهن انهن أكبرهن اكبرهن زينب تزوجها ابو العباس ابن الربيع ابن عبد الازهر بن ابشمس وهو ابن خالتها امه هاله بنت خويلد اخت خديجه بنت خويلد فتزوج زينب وولدت منه قيل انها ولدت أول ولد اسمه علي ما وهو صغير وولدت له ايضا جاريه اسمها امامه اثبت الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج هره وهو حامل امامه بن زينب ولعب العاص بن الربيع فتقدم للناس وكبر وهو حامل لها فكان اذا ركع وضعها واذا قام حملها يعني من شبكته ورحمته هذه اهميه يقول بعضهم انها بلغت وتزوجها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمه يمكن ان يكون ذلك لان زينب بقيت نفسه ألما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ألما كان في بدر أسر ابو العاص مع الاسرى بعد ذلك من عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبدو نفذيه واشترط عليه أن يرسل زينب أفوهى بذلك فإجاءت إن أبوه سنة إذنتين وكانت عن نبي صلى الله عليه وسلم ولا شك لها هؤلاء هكذا ولن هاجر أبو الآفل سنة ثمان اردها عليه ولكنها ماتت بعد ذلك لفعل أماتت أباد إجرته بسنة الثانية فاطمة وياشرهن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج علي رضي الله عنه ولدت له الحسن والحسين ومحسنا وام كلثوم وزينب فاما محسن فمات وهو صغير ويقول الرافضه انه مات وهو في بطنها وان عمر بن الخطاب طعن بطنها الى ان اسقطته وهذا كذب كاذب على عمر ولو ذكر في كتبهم فانهم كذابون ولم يذكر في كتب اهل السنه ويمكن انه مات وهرب واما ام فهي التي تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولما تزوجها قال ما اريد الا ان اتوصيل بنسب هذا البيت الكريم ان يكون لي صله به ولدت منه ولدا اسمه زيد ولما ولدته بقيت نحو سنتين أقرب منها وماتت ومات ولدها الثالثة, الثالثة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ركية ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتزوجها عثمان وماتت سنتين اتخذف عثمان عن غزوه بدر أهل يمرغ ابنته ابنت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أعسهمه أجره كانه حضره ولما ماتت زوجه أختها أنت فيه كلثوم وهي ويالرابعة ومكثت عنده أيضا سنة او سنوات وماتت وقال لو كان عندي بنت ذالثة لزوجتها عثمان عثمان تزوج اولا أرقيا ثم تزوج ام كله ولذلك يقال له النورين يعني زوجتين الزوجتين ومدهوا علش لذاني يقالوها ثالثا وقلت مجاوبا من ضايع المختار عنه بر يدي عن ابن عثمان التقي ومن زعوما فوى قبل ايدي فضل تلاوه نتهجتي يعني انه يدعى بن نوري هكذا رقيه ولدت من عثمان ابنا اسمه عبد الله وبه كان يصنع البنات ارضهم بلا خلاف والبنين الصحيح انهم ثلاثه اول من ولد له ثم السن ثم زينبهم ركعيهم فاطمه ثم امركم ثم في الاسلام ابن الله ثم ابراهيم ابن دينه اولاده كلهم من خديجه الا ابراهيم فإنهم من نالية القبطية وهي أمان كلهم ماتوا قبله إلا فاطمه فإنها عاشت بعده ستة أشهر وقد أخبرها في آخر حياته أسرع إليها وقال إن جبريل كان لداري سنيف قرآن من الله وهذه السنة عارضني مرتين ولا أرادت إلا لذنوي عجالي فبكت ثم أسر إلىها وقال إنك أول آلي الحكم بي أما ترون أن تكوني سيدة نساء أهل جنة أمكذت بعده ستة عشر ثم ماتت رضي الله عنه ذكر بعد ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم رواه ان ام اليه ان قتعده قال قلت لانس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم ام حجه فقال حجه واحده واعتمر اربع عمر عمره النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت والعمرة الثانية حين صالحوا من العام المقبل وعمرة ما حيث قسم غنيمته لن يزيد وعمرة وعمرتهما حجته هكذا هذا الحديث الصحيح انه لم يحج بعدما هاجر الا حجه واحده وذكروا انه حج قبل يهاجر مرة او مرتين ولكن ذلك لن يقوم مشهورا حجته التي هجها سنة أشر وتسمى حجة الوداع لأنه ودع في الناس ولأنه كان آظم مجمع هجه ذلك في السنه السنة أما عمره فإنها أربع لكن عمر ثاني أكاد لا يعد عن عمرة في سنة ست وتسمى عمرة الحديدية ولكنه ما كملها قال الله تعالى هم الذين كفروا وصدوا كأن المسجد الهرام والهجي معفوفا اي يبلغ مهلة أفده عند راس العين الحديدية ورجعه تحلل ونهر هجئه ورجع وصالحهم على أن يتمر في السنة القابلة وأن يقيم بمكة ثلاث ليال ثم يخرج وجاء ومعه سبعمائة من المسلمين وقتمروا في سنة السبع وتسمى أمرة القضية ثم في سنة ثمان. ألما اهتهت مكة غزا بعد مكة هنينا وغنم أموالا كثيرة وكذلك غنم سبيا وترك رناع مرسبي ثم غزى الطائف وحاصر الطائف أربعين يوما وبعدما تأثر ولم يحجر عند ذلك رجع أبقى أهل الطائف يسلموا إلا في سنة تسعة عندما رأوا من حولهم كلهم أسلموا عند ذلك رجع من الطائف رجع إلى الجرانا الموجوده الآن قرب مكة شرقيه فيها لي مكة. أهرمه ليله من الليالي وهو هناك يقسم غنائم هنين ولما أهرم دخل مكة وطف وشعر ومعه معاوية فكانت هذه هي العمرة الثانية أو الثالثة لأننا كذلنا نعد الاول لأنها ما كملت أما العمرة الرابعة غيرنا وهجة طالما فلما هجة في عشر نرى قال أهل أهران ثلاثة بهجية وعمرة فكان يخل يح... أي أهيئا من يقول لبيت هجة فأهيئا من يقول لبيت أمرة فأهيئا من يقول لبيت أمرة الحجة يقول هذا بعد قدومه المدينة وأما ما حجة بمسأة وأثمر أفهل محفظ والذي حجه, حجه في الهداع ودع الناس بها وقال عسى أن تروني بعد آمي هذا رواه مسلم وغيره أنه قال خذوا أني من أسيككم فعسى أن تروني أي يمكن أن لا تروني وكذلك وقعت غزواته فذكر أنه غزأ بنفسه خمساً وعشرين غزوة عبد باشرة كذلك قال ابن عساق وكذلك قال ابن عساق وموسى بن عقبة وغيرهم ابن عساق وموسى بن عقبة ممن يتنعب السيرة وكتب وهيها القول الثاني أنه غزة سابعاً وعشرين وهناك هاتف عيصه مسلم انما غزى الى سن 20 وانا ولألا سبب الاختلاف ان بعضهم يادي الغزوه تحت باسم واحد وبعضهم يجعل الغزوه الواحده اكثر من اسم اما البعوث والسرایا فانه كان يرسل البعوث الذين هم الامر القتال خيرك منهم أدلة هؤلاء البغوث يسمون سرية وقد يكونون كثيراً يسمونه يسمون الجيش يسمون في حديث بريدة الذي في صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنرى أميراً على سرية أو جيش اوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا وقال اغزوك بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ليدل على انه يجهز جيوشا ويجهز سرايا، قال بعضهم ان الجيش هو الذي يبلغ عبادات عذاب وأن الشرعيه ما دون ذلك من عشرين إلى ثلاثة آلاف وكسر هذه لفترة طويلة. اقاتلوا في تسع نشرهن أولهن بدر. يذكر في القرآن: قال تعالى ولقد نصركم الله ببعض وأنتم أذل وأهل بدر الذين غزوا وحذروها. أهلهم أجر أثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال اني أرجو أن لا يدخل النار أحدا بايع سهس الشجرة وجاءه جبريل وقال يا محمد ما تعدون الذين حضروا أبادرا منكم فقال ننفع من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال جبريل واكد من حضرها من الملائكه الثانيه اخر وقصتها موسعه مشروعه في سوره ال إمران. من قوله تعالى واعط غدا ذلك تروي عنه مني من مقاعد وفيها ان الله تعالى ذكره بقوله اتحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازلتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفتم عنهم الثالثة بني قريبه فرقه وقبيله من اليهود كانوا ساكنين في المدينه ولما نكروا العهد او هم بنكر العهد عند ذلك حاصرهم وشهر عليه السادس بن ابي القاصد ان تقتل مقاتلتهم وتسرى ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة غزاه بن مطلب قوما من المشركين اغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جيش وهم غارون على مياههم يشقون فعند ذلك لما اغار عليهم قاتل ثم خربوا واصاب يومئذ جويليا فغنم المسلمون اموالهم وغنموا كذلك نساءهم كان من جملة نسائهم الجوائرية ابنت الحارث المطلقية فكانت ابن سيدهم وقع تسامية هذه الأنفار فكارتبته قالت أنا أشتري نفسي منك فجاءت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم ولما علم أنها بنت سيدهم أراد أن يصطبيها نفسه. فدفع لأهلها أهل قيمتها ثم أصطفى كزوجة كذلك خيبر البعضينة المعروفة والتي فيها اليهود يفوض في ذلك الزمان وقع فيها عظى قتال ودام فيها إلا أن الله تعالى نصر ركولا أبعض محلاتها بعض المحلات تتهت عنوه بالقوة وبالغلبة وبعضها فتحت الحلال كذلك حنين التي ذكرت في القران في تقوله تعالى ولقد نصركم الله بمواطن كثيره ويوم حلال اذ اعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا الى اخر الايه فإن الله تعال نصرهم وذلك لأنهم لما تكابلوهم والمشركون الذين هم هوازن كان المشركون قوما غنى إذا كانوا قد تهيأوا عَلَيْهِمْ عليهم رميا كثيرا وهما يسمى الاستهام فإجاء إليهم كالمطر فانهزم كثيرا من الصحابة ومن اتنا في قول الله تعالى ابد ما ذكر هذه ولكن ولقد نصركم الله في مواطن كثيره يا محمد اذ اعجبتكم كثراتكم كانوا اثني عشر ألفا فلن تغني أنكم شيئا وضاقت عليهم الارض بما رحبت ثم عليكم الذرين ولوا ثم أنزل الله شكينته على رسله وعلى المؤمنين وأنزل جنة لن تروها أنزل الله تعالى النصر فبالآله حصل بها قتال فكذلك الطائف حصل فيه عيضا قتال اجتمروا ما يصلين للطائف أربعين يوما بعد ذلك لم يفتح ورجعوا ولما كانوا في سنة تسع اسلم اهل الطائف وقد قيل انه قاتل به القرى وفي الغابه هو النظير انه اهل القرى فانه يسمى الان العلاء وما ذكروا انه ارسل به وقع لكن يمكن انه فيه من بني النظير فان الله تعالى ذكرهم باول سوره الحشر هو الذي اخرج الذين كفروا من الف كتاب من ديارهم وذلك لان المسلمين حاصروهم فتحصنوا وظنوا انهم مالئه حصونهم من الله فاتاهم الله من هذا لم يحتسبوا فحاصرهم المسلمون واغمرهم وضيقوا عليهم فاصطلحوا معهم على اننا أن نأخذ ما حملت العبل والباقي لكم فعلوا، فقال الله تعالى ما أفعل الله على رسوله منهم إلى آهلهم ونكتفي بهذا أحسن الله إليكم هذا سؤال يقول قضي الشيخ خالد جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة ملك أم على هيئة رجل يقول صلى الله عليه وسلم انه راى جبريل على صورته التي هو عليها وقد سد الافق وله ستمائه جمال ولم يره الا مرتين ذكرت المره في الاولى النجم ولقد راه نزله اخرى والمره الثانيه ذكرت التكوير ولقد راه بالافق المبين وأما البقية فإنه يأتيه وقد لا يراه ولكن يحس به ينزل عليه وتارثاً يراه يتمثل له رجلا فين كلمه يقول أحسن الله يقول صديق الشيخ هل الذي أشار بقتل مقاتله يهود بني قريضة هل هو سعدنا وقاص أو سعد المعاد سعد المعاد الذي حكم ببني حكم ببني قريره احسن الله يقول نعلم ان صعود جبل النور وغار ثور ليس من السنه فهل هناك محظور شرعي لمن صعد هذين الجبلين للاستطلاع وليس للتعبد لا كان الا ابتلاء اما الذين يذهبون إليه للتاويل ويتمسحون به ويتبرزون بترابه فهذا بدعه الله يقول كيف كانت كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس الله اعلم يكون إنه جاءه الملك ومعه البراهق أكبر من الزرش أكبر من الزرش أكبر من الفرس. وكباه وذكر أنه يضع حافره موضع طرفه طرفه يعني خطوةه قد تكون ابعد ما أن فان وقطع هذه المسرحه فيمكن انه ما يقطع عنها بساعه افلم عن ذلك هذا يقول سؤال الله عليكم هل اسلم ورقه بن نفل كثير من العلماء انه اسلم وكان له شعر يدل على ترفض وانتظاره من ذلك قوله لجأت وكنت عند الدنيا لجوجة لأمر طالما أبعث النشيجة وعد من خديجة إثر وعد فقد طال انتظاري يا خديجة يعني كأنه يقول أني أنتظر بعدها وله غير ذلك وفي ذلك قصص من سورة أحسن الله يقول ما هي الحكمة من تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الربعة أولاً أنهم اشتغلوا اشتغلوا بالبيعه مخاذة تبرك الكلمة ثانياً أنهم ايضا اشتغلوا بتجهيزه يمكن أن التفصيله وكذلك تفينه استغرق وقتاً وكذلك الصلاة عليه يمكن إذا كان يصلي عليه ثلاثة ثم يخرجون فقد يستمرون عشر ساعات أو خمس عشرة ساعة كذلك إذا اختلفوا أين يدفن فيه فجاءهم من قروا أنه يدفن في موضعه هذه أسباب التاخر أحسن الله وكم يقول كيف يكون الإحسان إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في وقتنا الحاضر يكون ذلك لصالحهم، يعني أن نحبهم وأن نرى لهم فضلهم وأن نعترف بفرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا كانوا كفارا أو نهوا فلا أكلهم كما لم يكن لأبي لهذا يقول هذا جوز التسمي بعبد المرطرب نرى أنه لا يجوز إنما اسمها في الأصل شجبة ولا تنسوا يا عبد المطلب لأنه رقيق, رقيق له أحسن الله يقول. هل تعتبر ماريا القبطية من أمهات المؤمنين تعتبر ماريا هذه أمت للنبي صلى الله عليه وسلم وتعتبر أم ولده أم الولد هي التي تلد من سيدها كتبكم أبي ابن جاء أحسن الله يتوى واتابكم هونفع نبي وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى فصل في كتابه ورسوله كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عسان وعلي بن أبي طالب وعامر بن فهيره وعبد الله بن الارقط الزهري وعبي بن كاس وكعب بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظله بن الربيع الاسدي وزيد بن ثابت ومعاويه بن ابي سفيان وشراحيل بن حسن وكان معاويه بن ابي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأحصهم به فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي واسمه أصحمه ومعناه عطية فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل, على ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحية ابن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته فهم بالاسلام فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فامسك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي الى كسرى ملك فارس فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه فمزق الله ملكه وملك قومه وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن ابي بلسعه اللحمي إلى المقوط ملك الاسكندريه ومصر فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين فوهبها لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن بن حسان وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابني الجلندي وهما من الأز والملك جيفر فأسلما وصدقا وخليا بين عمل وبين الصدقة والحكم فيما بينهم فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو العامري إلى اليمامه إلى حوزة ابن علي الحنفي فأكرمه وأنزله وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله وأنا خطيب قومي وشاعرهم فاجعل لي بعض الأمر فابى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم وما زمن الفتح فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاس من أرض الشام قال شجاع فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به وقال إني سائر إليه وعزم على ذلك فمنعه قيصر وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر ابن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد مقاوله اليمن وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوي العبدي ملك البحرين وكتب إليه كتاب يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصدق وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا موسى الاشعري ومعاد بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما إلى جملة اليمن داعيين إلى الإسلام فأسلم عامه اهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال فصل في أعمامه وعماته وكان له صلى الله عليه وسلم من العمومه أحد عشر منهم الحارث وهو اكبر ولد عبد المطلب وبه كان يثنى ومن ولده وولده ولده جماعة لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقسم هلك صغيرا وهو اخ الحارث لأمه والزبير بن عبد المطلب وكان من أشراف قريش وابنه عبد الله بن الزبير شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا وثبت يومئذ واستشهد بأجنادين وروي أنه وجد إلى جنب سبعه قد قتلهم وقتلوه وضباعه انت الزبير لها صحبة وأم الحكم بنت الزبير روة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وأخوه من الرضاعة أسلم قديما وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا ولم يكن له إلا ابنه وهو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة وكان أكبر منه وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين وكان له عشرة من الذكور الفضل عبد الله وقسم له صحبة ومات سنة ثنتين وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزه وأبو طالب بن عبد المطلب، واسمه عبد مناف وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لامه وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ ابن عمران بن مخزوم وله من الولد طالب مات كاسرا وعقيل وجعفر وعلي وأمهان لهم صحبة واسم هانئ فاخته وقيل هند وجمانة ذكرت في اولاده ايضا وابو لهاب بن عبد المطلب واسمه عبد العزى سناه ابوه بذلك لحسن وجهه ومن ولده عتبه ومعتب فبتى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ودره لهم صحبه وعتيبه قتله الاسد بالزرقاء من ارض الشام على كفره بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الكعبه وحجل واسمه المغيره وضرار اخو العباس لامه والغيداق وإنما سمي, وانما سمي الغيداق لانه اجود قريش واكثرهم طعاما وعماته صلى الله عليه وسلم فيه صفيه بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير بن العوام توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب وهي أخت حمزة لأمه وعاتكة بنت عبد المطلب حين إنها أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر وكانت عند أبي أمية وكانت عند أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزون ولدت له عبد الله أسلم وله صحبة وزهيرات وقريبة وقريبة الكبرى وعرواب بنت عبد المطلب كانت عند عمير بن وهب بن عبد الدار بن قصي فولت له طليب بن عمير وكان من المهاجرين الأولين شهد بدرا وقتل بأجنادين شهيدا ليس له عقب وأميمة بنت عبد المطلب كانت عند جحش بن رئاب ولدت له عبد الله المقتول ولدت له عبد, عبد الله المقتول بأحود شهيدات وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه وحمنه كلهم لهم صحبة وعبيد الله بن جحش اسلم ثم تنصر ومات بالحبشه كافرات وبرت بنت عبد المضطرب كانت عند عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها بعد عبد الأسد أبو, رحم بن أبو رهم بن عبد العزة بن أبي قيس فولدت له أبا سبرة بن أبي رهم وأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب كانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف وولدت له أرواب بنت كريز وهي أم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين نعرف من هذه القصص؟ أهل الصحابة رضي الله عنهم على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طواعيته وعلى القرب منه بعد أن أرى قصدته قصدحت ما جاء به وبعد أن سمعوا الأدلة على وجه طاعته كقولهما يطع الرسول فقد اطاع الله وعلى وجوب محبته وعلى وجوب اتباعه والأقداء به وكذلك أيضا على احترامه وتوقيره كما في قوله تعالى اللي تؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتوقره وتسبحوه أبكرتان وأصيلة وكذلك على احترامه بإبعاد الأذى عنه كقوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا تقدموا بين إده الله ورسوله وكالأمر بالإيمان به اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤسكم كبلينا الضحمة فلما أحبوه وقدموا محبته علموا بأن خدمته وطاعته قربة وإبادة فكانوا يتسابقون إلى ذلك فمن ذلك الكتاب الذين يكتبون له الغالب ان كتاباته إما أن تكون من كتابات القرآن الذي انزل عليه أو كتابة الرسائل التي يرسلها أو كتابة بعض الأحاديث التي يتكلم بها ويحبون أن يكتبوها له إذا كانوا الخلفاء الأربعة يكتبون يعني تألموا كتابه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يكتب ويقرا كتب الكتابات عمر بن الخطاب يكتب ايضا رضي الله عنه عثمان بن عثان رضي الله عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه هؤلاء الخلفاء الاربعه كلهم يكتب له ومن ذلك كتابة الصلح الذي في الحجي بها فإن الذي كتبه علي رضي الله عنه أأملأ عليه قوله بسم الله الرحمن الرحيم فامتنع سهيل بن أمر أن يكتب هذه الله له وقال اكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله وبعد ان كتبها اعترض سعد وقال لو نعلم انك رسول الله ما رددناك فقال امحي رسول الله فقال والله لا امحها ابدا فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيره تقدم انه من جمله الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره وكان مغلا لابي بكر عبد الله بن الاركان الزوهري كان ايضا من المعروفين في الكتابه ولم يكن مفترا ابي بن كعب الانصاري كان ايضا يكتب ولكن لم يكن من المفترين ثابت بن قيس بن شماس الانصاري كان ايضا كاتبا خالد بن سعيد بن من, من بني أمية حنبلت بن الربيع الاسدي من بني اسد بن خزيمه زيد بن ثابت الانصاري معاويه ابن ابي سفيان شرهبير بن حسنه هؤلاء هم الذين اشتهروا بالكتابه له كان معاويه ابن ابي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك واخصهم به كان معاويه لما اسلم واسلم ابوه طلب أبو سفيان أن يكون معاوية كاتبا له فوافق على ذلك كان يكتب الوحي وفي ذلك يقول أبو الخطاف أكيدته والابن هندن في الوعاد مودة ومحبة فليرغم المعتدل يعني معاوية و لابن هند في الفؤاد موده و من فليضمن المعتدي ذاك الامين المجتبى لكتابه الوحي المنزل للتقى والسعده فذكر من وصفته انه الامين المجتبى لكتابه الوحي يعني الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم سلم على كتابه الوحي وكذلك زيد بن ثابت الأنصاري كان عظى يكتب الوحيد إذا أنزلت الآية أو الآيات يقول صلى الله عليه وسلم أضعوها في مكان كذا وكذا من سورة كذا وكذا أفيرل تكونها بها هكذا كانوا يكتبون الآيات ومن الكتاب ايضا ان لم يذكرها ها هنا عبد الله بن سعد بن, بن ابي ساره كان يكتب ايضا الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم زين له الشيطان فكفر ورجع الى مكه وكان اخا عثمان لامه ولما فتحت مكه امنه عثمان فحكينا جامعة وحسن إسلامه بعد ذلك فهؤلاء يكتبون الكتب التي يوجهها صلى الله عليه وسلم إلى الملوك لأجل دعوتهم ويكتبون أيضا الآيات القرآنية وقد يكتبون أيضا بعض الاحاديث في خطرته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما قال أن دماءكم أموالكم الى اخره جاء رجل من اليمن يقال له ابو شهر فقال اكتبوا اليه قال اكتبوا لابي شهر اي كتبوا له تلك الخطره لحاجته إلى تبلغها الذي كتبها لم يحدد أباد ذلك ذكر رسله الذي يرسلهم إلى الملوك لأجل دعوة الملوك غالبا أنه يرسل معهم كتبا يدعوهم فيها فمنهم عمرو بن اميه الضمري انه ارسله الى ملك الحبشه ملك الحبشه اسمه اصحم اصحمه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بحسن سيرته اذن للصحابه بمكه ان يهاجروا الى الحبشه وطرق الان في اثيوبيا لما استعمرها, استعمرها النصارى غيروا اسمها لينمح ذلك الاسم الذي كان في الأهد النبوي هاجروا نحو ثمانين من الصحابه لما جاءوا إلى الحبشة كان صلى الله عليه وسلم قد سمع به وقال ان بها ملك لا يظلم أحد عنده فدخلوا الحبشه فعلمت ذلك قريش فحسدهم وارسلوا اثنين ليسترجعوهم فجاءوا الى الحمير النجاشي واخبروه ثم استدعى جعفر بن ابي طالب كان من المهاجرين ولما سمع كلامه عرف صحه ما جاء به وعرف من النبي صلى الله عليه وسلم انه نبي حقه فإن ذلك رد الاثنين من قريش ورد عليهم حداياهما وقال للصحابة أن تنسيوا من في أرضي لا يصلكم ضرر فابقوا في أرض الحبشة إلى أن رجعوا إلى المدينة سنة سابق عند في خيبر كانوا في هذه المدى متمكنين يدعون إلى الله ويعبدون الله ان اباء اصحمه اسلم لما سمع صفه النبي صلى الله عليه وسلم هداه الله تعالى واسلم قالوا كلمه اصحم معناها عطية لما جاءه الله من ايه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم اخذه واحترمه ووضعه على عينيه من باب الاحترام ونزل عن سريره الى الارض جلس على الارض احتراما لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم كان اسلامه قبل ان يخطب اليه بل اسلم قبل الهجره قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعاه جعفر من معه واخبره بصفه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي يوم ماهد وقد اختلف في الذين كتب إليه فبعضهم يقول إن كلمة نجاشي اسم لكل من تولى على الحبشه كل من كان ملكا في يسمى نجاشي وكل من كان متوليا على الرومي يسمى قيصر وكل من تولى ملكا على الفرس يسمى كسرى فاباغ العلماء يقول ان اصحن الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه أسلم قديما عندما جاء اليه الصحابه ولما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه بعده آخر يسمى عظا النجاشي وهو الذي كتب إليه هكذا نبه على ذلك ابن القيم في زاد المعاد وغيره فتكون كتابته للنجاشي إنما هي النجاشي الذي بعد موت الأول ثم ذكروا أن النجاشي الثاني لا يعرف مس... إسلامه يقول أبي صحيح مسلم عن أنس قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وكيسر والنجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال كتابته للنجاشي من باب الدعوه خصوصا اذا كان هو الذي لم يصلي عليه الذي صلى عليه مسلم يروي انه لا يزال النور يرى الى قبره ثانيا أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده يأت أبنى خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم وأسمه هرقل سأل أن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته وهم بالاسلام فلم توافق الروم وخافهم ألم الكهب أمسك أي لم يقدم أي لم يقدم على الإسلام في حديث طويل عن ابن أباس عن أبي سفيان رواه البخاري في أول صحيحه حيث ذكر أن أبا سفيان استدعاه عقائصار هو ومن معه لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وسالهم عن اشياء سالهم عن نسبه وسالهم عن صدقه وسالهم عن ملك ابائه ونحو ذلك من الاسئله ولما اخبره بذلك عرف انه هو النبي وقال انسان ما تقول حقا فليملكن موضع قدميهاته ثم إِنَّهُ لما خرج خرج أبو من معه فعرض على وزرائه أن يسلموا فحاصوا حيثتهم للوحش ولما رأى كراهيتهم قال ما اردت إلا ان اختبر صبركم على دينكم فقد رايت ثم كانت نهايته أنه مات على كفره يوما أن ان هذا من جمله الذين ادعهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم بان يجيب ولكن فمنعه بخله بملكه ثالثا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذائه فتستحمي من بني سهل من قريش الذين هم قبيله عمرو بن العاص الى ملك فارس ويقال له كسرى ولن قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه ادعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مزق الله ملكه فأجيبت دعوته سلط عليه أباو حاشيته وقتلوه وكان بعدما جاءه ذلك الكتاب أرسل رجالا من وزرائه فقال ائتوني بهذا الذي يدعي انه نبي ائتوني به حيا او ميتا ولما جاءوا كانوا قد اطالوا شغالبهم وحلقوا لحاهم فقالوا ويحكم من امركم بهذا قالوا امرنا ربنا يعني يعني كسرى قال لكن ربي أمرني ان أقص الشارب وأعطي اللحية أرحل الله تعالى إلى نبيه الأخبر أن فسر قتل تلك الليلة فلما أجاءهم بعد الليل قال إن ربي قد قتل ربكم الليلة ربكم الذي بعثكم قد قتله الله فارخ ذلك اليوم تلك الساعه ولما رجع وجد انه مات في تلك الساعه وعرف بذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم رابعا يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن ابي بلسعه اللخمي الى المقوقص ملك الاسكندريه وملك نصر يدعوه عظا إلى الإسلام كأرب واحترام ولكن لم يغفف للإسلام وهو الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جارية اسمها مارية الكرطية وجارية أخرى اسمها سيلين وهما أختار السيرين وهبى النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت ولدت له عبد الرحمن بن حسان وما ليه اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه كأمه وولدت له إبراهيم ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة يريد بالرحم كون مالية منهم وكذلك كون أم إسماعيل هاجر منهم أيضاً من أهل مصر خامسا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص إلى ملكي عمان جائفر وعبد ابن جولندي من الأسل والملك جائفر وأخوه عبد التوزير له والأزل هؤلاء هم أزل أزل قحطان الاولى لأن هناك أزل سنوء وهناك الذوء كخطان الذين في اليمن وعمان يقربون من اليمن أسلم جيفر وأب صدق وخليه بين عمرو بن أخذ الصدكة التي هي الزكاة وأمره بأن يقوم فيما بينهم أن يتغلى القضاء أبقي عند أمره من الآص حتى اطوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ايضا انه صلى الله عليه وسلم اقره على بقائه عندهم وكذلك ايضا على قبضه الى الصدقات لانها تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم سادسا يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو بن العامري الى اليمامه وكان ملكها هوزه بن علي الحنفي اليمامه هي هذه الملا يدخل في ذلك الرياض والخارج والصدير والارض والعارض كان ع هوزه بن علي ملك على أهل هذه البلاد وأهل بذلك الوقت من الربيع وربيعته أخو مضارب ربيعته من نزال أخو مضارب النزال النبي صلى الله عليه وسلم من مضار وأهل هذه البلاد من الربيع ودائما يضرب المثل بكثرتهم يقول له اجتماع عليها ربيعة ومضر يقول اكثر من ربيعة ومضر فلما جاء ارتطاب إلى هذا الذي قال له سليط بن عمر الذي قال له هودا ابن علي جاء ابئه سليط بن عمر أخذ الكتاب هودا وأكرمه وأنزله ثم كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما أستنى ما تدعو إليه وأجمل أنا خطيب قومي وشاعرهم فاجأ لي بعض الأمر أمر ان أن يجعل له إمارتان أو ولاية ولكن أبى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ألم يسلم حوضة هذا ومات زمن الفتح وبعده تنبأ مسيلمة وبعدما تنبأ أطاعه كثير وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه جميع ربيعته من حوله وارسل أبو بكر رضي الله عنه جائسا بقياده خالد بن الوليد فقتل وانتشر الإسلام سابعاً يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع ابن وهب بن الأسد أي من بني أسد بن خزينة إلى الحارث بن أبي شمر ملك البلقى أي من أرض الشام ملك الشام الذي يعرف الآن بسوريا ولبنان والأردن يدخل هذا كله بالشام كان ملكهم الحالد بن ابي شمر من غسان غسان يرجع إلى كهفان الاولى يقول شجاع انت آيت إليه وهو بغطة دمشق قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اثمر ما وقال اني سائر إليه وعزم على ذلك فمنعه قيصر كانه كان ولاية تحت ولايه قيصر الذي هو ملك الروح يقولنا ان غوطه دمشق موضع فيه بساطين وزروع وانهار وكانها يقولون عنده البلاد واحسنها منظرا ثامنا أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر ابن عبي أمية المخزومي من بني مخزوم يعني من قريش أبعثه إلى بشار السلمي أحد الى اليمن يعني الأمر أو الرأسه أكان الملك عندهم يسمى نتول أهل اليمن تاسعا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الألاء من الحضرمي إلى المنزل بن ساوى الأرضي ملك البحرين أكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام اسلم وصدق يراد بالبحرين ما يسمى الآن بالمنطقة الشرقية والإمارات والكويت وعمان وما حوله ولكن كأن الألاء انما ذهب إلى بعضه إما إلى البحرين الآن وإما إلى قطر يعني كان المنزل في هذه الجهة أسلم وصدق عاشرا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعر ومعاد بن جبل أبعثهما إلى اليمن للدعوة أرسلهما دائيا ثم أرسل عليا دائيا وقاضيا ثم أرسل بعد ذلك عمار بن ياسف. وذلك لسعة منطقة اليمن ويدخل فيها الان قديما جيزان ونجران وعرسان وما وراء ذلك الى نهايه اليمن فكانوا يدعون الى الاسلام وعد الله تعالى بدعوتهم خلقا كثيرا وامنوا ووهدوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ومدحهم وكان صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن أرقوا قلوباً وأطيبوا أفئلة الإيمان يماني والحكمة يمانية يقول بعد ذلك فصل في أمام النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمومة أحد أشر هكذا ذكر قد ذكروا أن عبد النطلب نظر إذا أرزت الله عشرة من الولد أن يذبه أحدهم يعني من بعد الشكر أو من بعد التقرب بما يحبه فتم اولاده عشرة الذكور بعد ذلك أراد أن يوفي بنذره فجاء بالسهام أن يسهم على الاولاد فخرج السهم على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له قريش لك ان تفديه ان بحبج له مئة من الابل هي القصة طويلة ذبح بدله مائه اب من الابل واصبح يسمى الذبيح اما بقيت اولاده فان بعضهم أسلم قديما وبعضهم أسلم اسلم فمنهم الحارث بن عبد المطلب اكبر اولاد عبد المطلب كان ابو طالب كان عبد المطلب يقال له أبو الحالث يكنى بولده الحالث وله أولاد وأولاد أولاد لهم صحبة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم منهم سفيان الذي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين سفيان بن الحالث ابن أم النبي صلى الله عليه وسلم الثاني اسمه قثم ابن عبد المطلب ذكر أنه أخو الحادث لأمه أهلك صغيرا يمكن أنه أهلك بعد ما تراره. الثالث الزبير بن عبد المطلب وهو من أشراف قريش. وله ابن اسمه عبد الله بن الزبير وهو الذي شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اضاف نينا وثبت معذن واستشهد بغزوة أجنادين وأجنادين موضع معروف بالشام وقع في وقع قريب من فلسطين رؤيا أنه وإجدوا إلى جنبه سبعه من الكفار قد قتلهم ثم قتلوا الزبير هذا عبد الله ولد الزبير قد أسلم وللزبير ايضا بنت اسمها ضباعة بنت الزبير وهي التي وردت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على وباءه وقالت اني اريد الحج وأجدني واجئه فقال لها حجي واشترطي ولها أيضا اخت يقال له ام الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب وايضا نرى الحديث رابعا حمزه بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله الذي أسلم قديما أكان من فرسان الصحابة ولم يخلف إلا ابنه وعرضت أيها جوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها بنت أخي من الغراء أسلم بالمدينة وهاجر أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وبارز مع الذين بارزوا الكفار واستشهد يوم أحد هكذا الخامس أبو الفضل العباس بن عبد المطلب أسلم وحسن سنة إسلامه أسلم في سنة ثمان قبل أن تتهمك وهاجر إلى المدينة سنه أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم فسأله بعض الصحابة هل أنت أكبر أنا النبي صلى الله عليه وسلم فشأه أن يقول إني أكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أسن منه تواضع قال انا اثن منه لم يتجرا أن اكبر مع انه قبله بثلاث سنين كان له عشره من الولد اولاد العباس منهم الفضل وعبد الله وقسعا لهم صحبة. والبقية كأنهم الصغار ما عدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أشهرهم عبد الله الذي هو حبر الأمة وترجمان الكرآن مات أباس سنة 22-30 أبي خلافة عثمان بن عفان أبي المدينة أبي النبي صلى الله عليه وسلم أبي زنتين وعشرين سنة لم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة يعني أن الآلث والكثم الزبير لم يسلموا ولكن أسلم اولادهم السادس أبو طالب أعمى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أعاب المنار أكبر أولاده اسمه طالب وهو أخو عبد الله والدى النبي صلى الله عليه وسلم لأمه وكذلك أخو عاتك صاحبة الرؤيا في بدر أمكم فاطمة بنت عامر بن عائز بن عمران بن مخزون، أي من بني مخزون.